طيبة النشر في القراءات العشر نظم الإمام الحافظ ابي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري رحمه الله قال محمد هو ابن الجازري يا ذا الجلال ارحمه واسته واغفري الحمد لله على ما يسره من نشر موطول حروف العاشره ثم الصلاه والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد واله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما انزل وبعد فالانسان ليس يشرف الا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف لمتي أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أوراثه من اصطفى وهو في نخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملكى مع الخلد اذا تواجه تاج الكرامة كذا يقرا ويرقى دارج الجنان وابواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقيل من صحيحه فكل ما وفاق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما يختل ركن اثبت شذوذه لو انه في السبعة فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه او مختلف واصل الاختلاف ان ربنا انزله بسبعه مهونا وقيل في المراه منها اوجه وكونه اختلاف لفظ اوجه قام بها ائمه القران ومحرز التحقيق والاتقان ومنهم عشر شموس ظاهرا ضياؤهم وفي الانام انتشرا حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم دري، وهم يذكرهم بيان كل إمام عنه راويان، فنافع بطيبة قد حاضيا فعنه قالون وورش راويا، وبنو كثير مك. ملكه له بلد بز وقنبل له على سند ثم ابو عمرو فيحيى عنه وناقل الدوري وسوس منه ثم ابن عامر الدمشقي بسند عنه هشام وابن ذكوان ورد ثلاثه من كوفه فعاصموا فع عنه شعبة وحفص قائم وحمزة عنه سليم فاخلف منه وخلد كلاهما وترف ثم الكسائي الفتا علي عنه ابو الحارث والدوري ثم ابو جعفر الحبر الرضا ف عيسى وذو الجماز مضا تاسعهم يعقوب وهو الحجر له رويس ثم روح ينتمي والعاشر البذ زروا وهو خالفوا إسحاق مع إدريس عنه يعرفوا وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحب. بثنين في ثمين وإلا أربع فهيازها الف طريق تجمع جعلت رمزهم على الترتيب من نافع كذا إلى يعقوبي أبجد هزحطي كلا فضق رست فخذ ضغش على هذا النسق وال وفاصل ولا رمز يرد عن خالف لأنه لم ينفرد وحيث جاء رمز لورش فهوا لأزرق لد الأصول يروى ولصبهاني كقالون وإن سميت ورشا فضرقاني إذا فما ثامن بصريهم ثالثهم والتاسع وخالف في الكوف والرمز كفى وهم بغير عاصم لهم شفى وهم وحفص صحب ثم صحبه مع شعبة وخالف وشعبة صفا وحمزة وبزار فتا حمزاته مع عليهم رضا اتى وخالف مع الكسائي روا وثانن مع تاسع فقل ثوا وما ذني مدن وبصري حما والمداني والمكي والبصري سما مكن وبصر ومكن مادني حرم وعم شامه والماذني وحبر ثالث ومكن كنز كوف وشام ويجيء رمز قبل وبعد وبلفظ أغناء عن قيده عند اتضاح المعنى عن ضد دي كالحذف والجزم وهمز المد ومطلق التحريك فهو فتح وهو الاسكان كذاك الفت للكسر والنصب لخفض إخوة كالنون لليأوال ضم فتحة كالرفع للنصب طردا وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا حقا وكل ذا اتبعت فيه الشاطب ليسهل استحضار كل طالب وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزه ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأمان بل به قد كملت حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبه في النشر وها انا مقدم عليها فوائدا مهمه لديها كالقول في مو مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر مخارج الحروف 17 على الذي يختاره بن فالجوف للهاوي وأختيه وهي حروف مد للهواء تنتهي وقل لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاءها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف والوسط فجيم الشينيا والضاد من حفاته اذ واليا لا من أي او أو يمناها واللام أدنها لمنتهاها والنون من طرافه تحت جعلوا والراي دانه لظهر ادخل وَالطَّاوِ وَالذَّالِ وَتَ مِنْهُ وَمِنْ قُلْيَ الثَّنَايَا وَالصَّفِيرُ مُسْتَكِنْ مِنْهُ وَمِنْ فَوْقِ الثَّنَايَا السُّفْلَى وَالضَّاوِ وَالذَّالُ وَفَالِ لَعْلَى مِنْ طَرَفَيْهِ مَ وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَه فَلْفَا مَعْطَرَ فِي الثَّنَايَا للشافتين الواو باء نيم وغنّة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخ مست في المنفتح والضد كل مهموسها فحفه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين لن عمر وسبع علو خص ضغط قظ حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقه وفر من لب الحروف المذلقة صافيرها صاد وزاين سين قلقاله قطب جد والين واو ويا هم ساكن وان فتح قد في اللام والراء تكرير جعل وللتفششين ضاد استقل ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل مع حسن صوت بنحون العربي مرتلا مجودا بالعربي والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله انزل وهكذا عنه إلينا وصلا وهو إعطاء الحروف حق قها من صفة الله ومستحقها مكملة من غير ما تكلف باللطفي في النطق بلا تعسف فرقق مستافلا من أحرف وحاذرا تفخي لفظ الآل كهمز الحمد أعوذ إهدنا الله مَلاَ مِ لِلَّهِ لَا لَا وَلْيَ نْتَ لَطْفٌ عَلَى اللَّهِ وَعَل الضُّ الْمِيمِ مِنْ مَحْمَا وَصَفٍ وَمِمَّا رَد وَبَأِ بِاسْمِ بَاقِنٌ وَبُقُ وَحَ حَصْ حَصَا حَطُّ الْحُ وَبَيْنِ بسط والخلف بنخلكم وقع وأظهر الغنات من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لذى بائن على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الاحرف واحذر لا وفاء تختفي وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل ربي وبلاء أبن سبحه فاصفح عنهم قالوا وهم في يوم لا تزغ قلوب قل نعم وبعد ما تحسين أن تجود لابد أن تعريب فوقفا وابتدا فاللفظ إن تما ولا تعلق تام وكاف إن بمعنى علقا قف وابتدئ وإن بلفظ فاحسا فقف ولا تبدا سوى الآيسا وغير ما تم قبيح وله يوقاف مضطرا دا قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب وفيه مار عاية وسمشت والقطع كالوقف وبالآية شرط والسكت من دون تنفس وخص بذت اتصال وانفصال حيث نص والان حين الاخذ في المراد والله حسبي وهو اعتمادي باب الاستعاذه وقل أعوذ إن أردت تقرا كالنحل جهرا لجميع القرى وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نوقلا وقيل يخفي حمزة حيث تلا وقيل لا فاتحه وعلنا وقف لهم عليه أوصل واستحبت أعوذ وقال بعضهم يجب باب البسمله بسمله بين السورتين بين صفد فقه رجا واصل فشا وعن خلف بسكت فصل والخلف كمح من جلا واختير للساكيت في ويل ولا بسمالة والسكت عما واصلا وفي ابتد السورات كل بسملا سوى براءة فلا ولوصل وواسط وواسطا خير وفيها يحتمل وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر سورة أم القرآن مالكنا الظلا روى السراط مع سراط زن خلفا غلا كيف وقع والصاد كالزايض فالاول قف وفيه والثاني وذلا مختلف وباب أصدق شفا والخلف غر يصدير غف شفى المسيطرون ضرق الخلف مع مسيطر والسين لي و وفيهم الخلف زكي عن ملي عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهائض فاهم وبعد يا إنسى كانت لا مفردا ظاهر وإن تزلك يخزهم غدا وخلف يلههم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يوليهم وضم ميم الجمع صلفبت درا قبل محرك وبالخلف برا وقبل همز القطع ورشوا وكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم واشفا مع ميم الهاء وأتبع رفا باب الإدغام الكبير إذا التقى خطاً محركاني مثلان جنساني مقاربان أدغم بخلف الدور والسوس مع لكن بوجه الهمز والمد منعا فكلمة مثلي مناسكم وما سلاككم وكلمتين عمما ما لم ينوى أو يكنتا مبين مري ولا مشددا وفي الجزم ظري فانت ما فيه خلف وانت قربا ففيه ضف والخلف في واوي هو المضمومها شيئا كفها كلا لا يحزنك فمنعوا كلم رد شد حجتك بل لو ق في جنس وقرب فصلا فالراء في اللام وهي في الراء لا ان عن ساكن لا قالثم لا عن سكون فيه من النون ونحن أدغم ضاد بعض شان نصصين النفوس الراس بالخلف يخص معشين عرش الدال في عشر سنة ذا ضقت راشد فقض بنزل صفجنا إلا بفتح عن سكون غيره والتاء في العشر وفي الطافابتا والخلف في الزكاة والتورات حل والت تاء والث الخمس الأول والكاف في القاف وهي فيها وإن بكلمة فميم جمع وشطر فيهن عن محرك والخلف في ضلاق النوال حزحز والذال في سين وصاد الجيم صحم ذي المعارج وشطر أهو رجح والباء في ميم يعذب من فقط والحرف بالصفات إن يدغم سقط والميم عند الباء عن محرك تخفى وأشم منور أو اترك في غير باو الميم معهما وعن بعض بغير الفاو ومعتل سكن قبل دودا وقصر هو الصحيح قل ادغامه للعسر والاخفاء اجل وفا في اد رم زج را ذكر وذروا في ذ وذكر أرا صبحا قراخ الفن وبا الصاحب بكت ما رضن أن غبي ثم تفكرون سب كلا بعد ورجح لا ذهب وقبلا جعل نحل أنه النجم مع وخلف لو ولين مع لتصنع مبدل الكهف وبالكتاب بأيدي بالحق وإن عذاب والكاف في كانوا وكلا أنزل لكم تمثل من جهنم جعل شورا وعنه البعض فيها أسجل وقيل عيقب مال بن العلاء بيات حزف زد عدنين لقث وفيت من فضله ظرف مكنني غير المك تأمنا أشم ورم لكلهم وبالمحضي فرم باب هائل كناية صلها الضمير عن سكون قبل ما حري كد فيه مهانا عندما سكي يؤده نصله نؤته نوال صفلي فنن خلفوه ما فلاه حل وهم وحفص ألقه اقصرهن كم خلفو ذو بنب فق ويد تقه ظلم بل عد وخلفا كم كَمْ وسكنا خف لوم قوم خلفهم صعب حنا والقاف عُدْ يرضه يفي والخلف لا صدات واقص فيه بل ذن وَالْخُلْفُ تيهل خلف برا خذ غث سكون الخلف يا ولم يره للخلف زلزلت خال الخلف لما وقصر بخلف السورتين خف بيده غث اختلف بن عليه الله انسانه عف بضم كسر أهلهم كثوفدا ولصبهاني بهم ذرجا ودا وهمز أرجئه كسا حقا وها فقصر حما بالمل وخلف خذلها وأسكنا فزنا وضم الكسر لي حق وعن شعباتك البصر قولي باب المد والقصر إن حرف مد قبل همز طول جدف ومز خلفا وعن باقي الملا والسط وقيل دونهم نل ثم كالأروا فباقيهم أواشبع متصل للكل عن بعض وقصر المنفصل بالليح من عن خلفهم داع ثمل والبعض للتعظيم عن القصر مد وأزرق إن بعد همز حرف مد مدى له وقصر ووسط كان آ فلا نأتو إي آمنت رأى لا عن منوم ولا الساكين صح بكلمة أو همز وصل في الأصح وامنع يؤخذ وابعاد اللول خلف وآلا أنا وإسرائيل وحروف اللين قبيل همزتي عنهم دود ووسطهم بكلمتي لا مؤلم مؤودة والبعض قد قصار سماء وبعض خصمد شيء له مع حمزة والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد واشبع المد لساكن اللزم ونحو عين فالثلاثه لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل قول وأقوى الساببين يستقل والمد أولى إن تغير السبب وباقي الاثار او فقصر احب باب الهمزتين من كلمه ثانيه ما سهل غنا حرم حلا وخلف ذي الفتح لاوى أبد الجلا خلفا وغير المك أن يؤتى أحد يخبر أن كان روع حبر عد وحق قتش في صبا وأعجم حامي مشد صحبات أخبر زدلمي غص خلفهم أذهبت متلو حُز كفاء ود فنأ انك لا انت يوسف واإذا ما توبى الخلف متى انا لمغرمون غير شعبتا انكم لعرافا عمدا ان لنا بها حرم على والخلف زم امنتم طها وفي الثلاث عن حفص الويس نسبغالي اخبرا وحتى طف الثلاث للخلف هالهاتنا شهد كفى والملك والأعراف نولى أبدلا في الوصل وانزر وثان سهلا بخلفه أئن لنعام اختلف غوث أئن فصلت خلف اللطف اسجدوا الخلاف مز و اخبر بنا نحوي اذا اذا ان تررا اوله ثبت كمفاني ردي اذا ظهر والنبل معنون زيد ربك واولاها مدى الساهره فنا وفانيها غبا اذرم كرب واول الاول من ذب فانيه مع رد ردئ ثوى والكل أولاها وثاني العنكبى مستفهم الأول صحبة حبى والمد قبل الفتح والكسر حجر بنفق له الخلف وقبل الضم ثر والخلف حزبيل وعنه اولا كشعبة وغيرهم سهلا وهمز وصل منك الله اذن ابدل لكل او فسهل وقصرا كذا به السحر فنا حزو البدل والفصل من نحوي اها من تنخطل ائمه سهل اوابدل حق غنا حرم ومد لاح بالخلفي فنا مسهلا والأصبهاني بالقصص في الثاني والسجدات معه المد نص أن كان أعجمي خلف موليا والكل مبدل كآساء باب الهمزتين من كلمتين أسقاط لولا في شفاق زن غداء خلفوهما حزوى بفتح بنهدا وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبي لدغى مصطفى وسهل الاخرار ويس القنبل ورش وثامن وقيل تبدل مدا زكا جودا وعنه هؤلاء بالبغاء ان كسرا ابدلا وعند الاختلاف في نخرا سهلا حرم حواغنا ومثل السوء ام فالواو او كليا وكالسماء او تشاء انت فابل بدلي وعو باب الهمز المفرد وَكُلَّ هَمْزٍ سَاكِنٍ أَبْدِ الْحِذَا خُلْفٍ سِوَى بِالْجَزْمِ وَالْأَمْرِ كَذَا مُؤْصَادَةٌ رِئْيًا وَتُؤْوِي وَالِفَا فِعْلٍ سِوَى الْإِيوَاءِ لَزْرَقُ اُقْتَفَا وَالْأَصْبَهَانِ مُطْلَقًا لَا كَاسُ وَلُؤْلُؤً وَالْرَأْسُ رِئْيًا بَاسُ تُؤْوِي وَمَا من نبأتو هيئ وجئتو وكذا قرأ وَالْكُلَّ فِقْ مَعْ خُلْفِ نَبِّئْنَا وَلَنْ يُبْدَى لَأَنْبِئْهُمْ وَنَبِّئْهُمْ إِذًا وَفَاقَ فِي مُؤْتَافِكٍ بِالْخُلْفِ بَرْ وَالذِئْبُ جَانِهِيرَ وَاللُؤْلُؤْ صَرْ وَبِئْسَ بِئْرٍ جُدْ وَرُؤْيَا فَالدَّغِمْ كُلًا فَنَارِئًّ بِهِ فَاوٍّ مُلِمْ مُؤْصَادَ الهمز عن فتن حما ضزاد را يادو والفاء من نحوي يؤدي ابدل جد يؤيد خلف خذ ويبدل ليصبغاني معفو اديني لا مؤذن وازرق ليلى وشاني باب مئة فئة وخاطئة رئا يبطئا ثبوى خلاف موقيا ولصبها نيوة وقال خاسيا ملي وناشية وزاد فاب أي بالفاب لا خلف وخلفه بأي وعنه سهل طمأن وكأن أخرى فأنت فامل أم لا أم أصفار رأيتهم رأها بالقصص لما رأتهم ورأه النمل خص رأيتهم تعجب رأيت يوسف تأذن الأعراف بعد اختلفا والبز بالخلف لا أعنت وفي كائن وإسرائيل ثبت وحفي كمتكون استهزئوا يطفوا فمد صابون صابين مدا منشون قد قلفا ومتكين مستهزين فل ومت تكنت طوي طوخاطين والأريت كلا نرم وسهلها مدى ها أنتم حازا أبد الجدى بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبل وعنه مختلف وحذف يلائي سما وسهلوا غير ظبا به زكاوى البلد ساكينة اليا خلف هذه حسب وباب ييأس قلب بد الخلف هب هيئة أدغي معبري مريها لي خلف نسي فننسي أثمه جني جزا فناوهمز يضاهنا نذا باب النبي والنبوة الهدى ضياء إن مرجو لترجيح القص كسل بريه تلمذ باب نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها وَقُلْ إِلَى الْآخِرِ غَيْرَ حَرْفِ مَدْ لِوَرْشِنِ اللَّهَا كِتَادِيَةَ أَسَدٍ وَفَاقَ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ غَرْوَ خْتُرِفْ فِي الْآنَ خُذْ وَيُونُسٍ بِهِ خَطِفْ وَعَادَ مِالْأُولَى فَعَادَ اللُّولَ مَدًا حِمَاهُ مُدْغَمًا مَوْطُولًا وَخُلْفُ هَمْزِ الْوَاوِ فِي الن وابدأ لغير ورش بالأصليئة وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل وانقل مدا ردا وثبت للبدل وملء لصبهان معي سختلف وسل رواد كيف جل دف باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره والسكت عن حمزة في شيء والبعض معه ما له في منفصل فصل والبعض مطلقا وقيل بعد مد أو ليس عن خلادين السكت طرد قيل ولا عن حمزة والخلف عن إدريس غير المد أطلق وخصوصا وقيل حفص وبن ذكو وانا وفي هج كطاها ثقفي والفي مرقادنا وعي بران من راق لحفص باب وقف حمزه وهشام على الهم اذا اعتمدت الوقف خفف همزه توسطا او طارفا لحمزة فان يسكن بالذي قبل ابدلي وان يحرك عن سكون فوق لي الا موسطا اتى بعد الف سهل ومثله فابد الفض طرف والواو والياء يزاد ادغما والبعض في الاصلي ايضا ادغما وبعد كسرة وضم اددلا ان فوتحت ياءا وواوا مسجلا وغير هذا بين بين وانق ياء كيطفئ وواو كاس والهمز الاول إذا متى صلا رسما فعن جمهورهم قد سهلا أو يمثص الكسعوا إلى قل إن رجح لاميم جمع وبغير ذاك صح وعنه تسهيل كخط المصحف فنحو منشونا مع الضم احذف وآلف النشآة مع واوي كفاء هزآ ويعبأ البلاء الضعف ويا منانا ناباء الورئيا تدغام مع تؤوي وقيل رؤيا وبين بين إن يوافق واترك ما شذ وكسرها كأنبئهم حكي وأشم مور بغير المبدل مدا وآخرا بروم سهلي بعد محرك كذا بعد ألف ومثله خلف هشام في الطرف باب الإدغام الصغير فصل ذالئم اذ في الصفير وتجد ادغم حلا لي و بغير قاض رتلا والخلف في الدال مصيب و فتى قد وصل الادغام في دال فصل دال قد بالجيم والصفير والذال الدغم قد بضاد الشين والظاء النعيم حكم شفاف لفظا وخلف ظال مك له وورش الظاء والضاد ملك والضاد والظ الظال فيها وافقا ما وخلفه بزاين وفقا فصل تاء التأنيث وتاء تانيث بجيم الضاد وفا مع الصفير دغم رضن حذ و جثا بالض وبزار بغير الثا و بالصاد والض وسجذ خلف الذي كهدمت وفا لنا والخلف مل ما لا واجبت و ان فصل لام وبل وبل وهل في تاوث الدغم وزاي طاغ والضاد رسم والسين معتاء وثافد واختلف بالطاء عنه هل ترى الادغى محف وعن هشام غير نبض يدغم عن جلهم لا حرف رعد في الأتم باب حروف قربت مخارجها ادغام باء الجزم في الفلق لا خلفه بارم حز يعذب من حلا روا خلف في دوانب بن را في لام طبخ يد يفعل سرا نخسف بهم ربا وفي ركب والخلف دين بين القوا نعذت لما الخلف شف صاد ذكر مع يرد شفاك حط نبذت حزل مع خلف شفا أرث ثمور ظل جاء حزم مثل خلف ولا بثت كيف جاء حكم فنار ظن ويانا روا ضن اللي والخلف مزن الذه وكنون لا قالون يلهاذ أظهر حرم لهم نا لا وفي اخذت واتخذت عندرا والخلف غضاصي دامي من باب احكام النون الساكنه والتنوين أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وقاء أخفى ثمن لا منخنق ينغض يكن بعض أباء وقلبهما مع غنة مَنْ بباء وادغم بلا غنات في لام وراء وهيا لغير صحبة أيضا ترى والكل في ينمو ها حذف في الواو واليا وتراف في يختلف واظهر لديهما بكلمتي وفي البواقي أخفيا بغنتي باب الفتح والاماله وبين اللفظين أمل ذوات الياء في الكل شفاء وفن لاسماء تريد ان تعرفا ورد فعلها اليك كالفتا هدى الهوى اشترى مع استعلاه وكيف فعل واف على ضمه وفتحه وما بياء اسمه كحسره أن ضحمت بلا غير قال دازك على حتى إلا ومن وميل الرّب القوى الأولى كلا كذا مزيدا من ثلا في كبتلا معروس آي النجم طه قرء مع القيامة الليل الضحى الشمس سأل عبس والنزع وسبح وعلي أحياب بلا و عنه ميل محي يا هموت لا خطايا وداح تقاتيه مرضاتي كيف جاطحا سجا وانسانيه من عصاني اتاني لهدا وقد هداني اوصاني رؤيا له الرؤيا روا رؤياك معهدا يا مع آذان ما اذ وابانهم جوالي معبار أمو طغيانهم مشكات جبارين مع اوصاري وباب سارع وخلف الباري تمار مع أوار مع يوار مع عيني يتامى عنه لاتباع وقع ومن كسالا من النصارى كذا أسارا وكذا سكارا في أعماكل الإسرى صدا وأولا حما وفي سوا سدا رما بلاص خلفه ومتصف مزجى يلقاه اتى امر اختلف اله لي خلف ناى الاسرا صفي مع خلف نونه وفيه ماضفي رواه وفيما بعد راى ان حكملا خلف ومجرى عد وادرى اولا سلوى سواها ما عيا بشرى اختلف وافتح وقللها وأضجعها حتف وقلل الْرَّأْوَ رُؤُسَ الْآيِ جِفْ وَمَا بهها غير غَيْرَ يختلف مع ذاتي يا مع أراكهم ورد وكيف فعل مع رؤوس الآيحد خلف سوى ذرى وأنا ويلتا يا حسرة الخلف طواقي لا متا بلا عسى وآسف عنه نقل وعن جماعة له دنيا من حرفي رآ من صحبة نخت. وغير ل للخلف صف والهمز حف وذو الضمير فيه او همز ورا خلف منى قللهما كلا جرى وقبل ساكن ام لرا في واك غيره الجميع وقفا والالفات قبل كسر را طرف كالدار نار حزت تفز منه وخلف غار تم والجاري تلاق بخلف هار صفح حلار بالملاء خلفوهما وإن تكرر حطروا والخلف من فوز وتقليل جوا للباب جبارين جار اختالفا وفاق في التكرير قس خلف ضفا وخلف قهار البوار فضلا تورات جد والخلف فضل بجلا وكيف كافرين جاد واملت بحزم نخلف غلا وروح قن معهم بنمل وثلا في فضلا في خاف طاب ضاق حاق زغل زغت وزاد قاب كم خلف في أجالي خلفه فتننا وخلفه الإكرام شاربين إكراههن والحواريين عمران والمحراب غير ما يجر فهوى زاد لا خلف استقر مشارب كم خلف عين معابدون مع عابد خلف ترى الرافه الناس بجر طيب خلفا ران رد صفا فخر وفي ضعافا قام بالخلف ضمر آتيك في النمليفة والخلف قر ورى الفواتح أمل صحبات كفحلا وهكافا رعاحا في ضصف وتحت صحبة جَنَلْ خُلْفُ حَصَلْ يَعْلَن صُحْبَةٌ كَسَا وَالخُلْفُ قَدْ لِثَالِفٍ لَا عَنْهُ شَامِنْ طَاشَ فَصْحَامٌ نَوْصُبَةٌ يَا شُدْ فَشَا وَبَيْنَ بَيْنٍ فِي أَسَفْ خُلْفُهُمَا رَاجِدٌ وَإِذَا يَخْتَلِفُ وَتَحْتَهَا جِحَاحٌ لَنْ خُلْفٌ جَلَا تَوْرَا جاء من شفا حكيما من يلا وغير ها لنصبها يمل وخلف ادري سابر يا لا وليس ادرام ووقف انسكن ينادع ما يمان للكسر وعن سوس خلاف والبعض قل لا وما بال التنوين خلف يعت بل قبل ساكن بما أصيل قف وقلف كالقرى التي وصلا يصف وقيل قبل ساكن حرفي رأى عنه ورأى سواه معهم زينها باب إمالتها التأنيث وما قبلها في الوقف وَهَاءَ تَأْمِيْفٌ وَقَبْلُ مِيلٍّ لَا بَعْدَ لِإِسْتَعْلَى وَحَاعِلٌ يَعْلِي وَأَكْهَرِ الَّا عَنْ سُكُونِيَ وَلَا عَنْ كَسْرَةٍ وَسَاكِنٌ إِنْ فَاصَلَ لَيْسَ بِحَاجِزٍ وَفِضَّارَ تَخْتُلِفُ وَالْبَعْضُ أَهْكَ الْعَشْرِ أَوْ غَيْرِ الْأَلِفِ يُمَالُ وَالْمُخْتَارُ مَا تَقَدَّى والبعض عن حمزات مثله نمى باب مذاهبهم في الراءات والراء عن سكونياء الوقيق أو كسرة من كلمه للأزرقي ولن يرى الساكين فصلا غير طا والصاد والقاف على مشتور حققا بشارر للأكثر والاعجم فخ مع المكرر ونحو سترا غير صهرا في الاتم وخلف حيرانا وذكر كائرا وزرا وحذركم مراء وافتراء تنتصران ساحران طهرا عشيره التوبات مع معسرا ومع ذراعيه فقل ذراعا إجرام كبره لعبرة وجل تفخيم ما عنه إن وصل كشاكرا خيرا خبيرا خاضرا وحاصرت كذاك بعض ذاكرا كذا كذا الضم رقق في الأصح والخلف في كبر وعشرون wa dhah وان تكن ساكينة عن كسر رقاقها صاح كل مقر وحيث جاء بعد حرف استعلى فخ وفي ذي الكسر خلف الا وَالصَّوَابُ والصواب ان يفخم عن كلن وَنَحْوُ ونحو مريم وبعد كسر عارض أو منفصل فخب وان وإن ترم فمثل ما تصب ورقق الراء تملأ او تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعدي يا ساكينتي أو كسرين أو ترقيقين أو باب اللام. وازرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد او طاء وضاء او فتحها وان يحل فيها الف او انتما المعساك للوقف اختلف وقيل عند الطاء والله الأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذا كصلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعدام مال لا مرقق وصف باب الوقف على أواخر الكلم والأصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم شممنه ورم وامنعهما في النصب والفتح بلا في الجر والكسر يرام مسجلا والروم لتيان ببعض الحركه إشمامهم إشارة لا حاركة وعن أبي عمرو وكوف وارداء نصى وللكل اختيارا أسندا وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد يا أواو نو كسر وضم وهاق تأميث وميم الجمع مع عريض تحريك كلاهما امتنع باب الوقف على مرسوم الخط وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم لكن حروف عنهم فيها اختلف كهائئ فكوتبتا فقف بالها رجى حق وذا تبهجة ولا تمرضات ولا ترجة هيهات تهود ذنف الفراض يا بهدم كم فوا في مهل مه بمه مِمَّ خِلافُ الهَبَذِ بًا وَهْيَا وَهُو ظِلٌّ وَفِي مُشَدَّدِ اسْمٍ خُلْفُهُ نَحْوَ إِلَيْهِنَّ وَالْبَعْضُ نَقْلٌ بِنَحْوِ عَالمِينَ مَفُونَ وَقَل وَوَيْلَتَا وَحَسْرَتَا وَآسَفَا وَثَمَّ غَرْقُ الفَنِّ وَوَصْلًا حَاذِفَ سُلْطَانِ يَهْوَى وما هي في ظاهر الكتابية حسابية. ظن قتده شفا ظبا عنهم وكسره قتده كس أشبعا من خلفه أي بأي ما غفل رضا وعن كل كمن رسم أجل كذاك كويك أنه وويك وقيل بالكافي حوى واليائرا وما فرقان النساء قيلا على ما حسب حفظه رساء ها أيها الرحمن نور الزخر فيك مضم قفر جاح من بالآل فيك أين النون وبالياء حما والياء إن تحذف لساكن الظما يردني يَقُضِي تُغْنِ الْوَادِ فَلِلْجَوَالِ خَشُونٌ جِهَادٍ وَفَقَوَادِ النَّمْلِ هَادِرُمِ رُمْتَهْدِي بِهَا فَوْزٌ يُنَادِ قَافَدٌ بِخُلْفِهِمْ وَقِفْ بِهَادٍ دِبَاقٍ بِالْيَالِ مَكِّ مَا عَوَالِ وَابِي باب مذاهبهم في ياءات الإضافة ليست بلا ملفعلي المضافي بل هي في الوضع كها وكافي تسع وتسعون بهمزن فتحذرون لصبهان مع مكي فتح وجعل لضيف ضيف دون يسر لي ولي يوسف إني أولاها حللي مدوهم والبز لكني أرسل تحتي مع إني أراكم وادرا أدعوني واذكروني ثم المادني والمك قل حشرتني يحزونني مع تأمروني تاعدان وامدا يبلوني سبيلي واتل ثقهدا فطارني وفتح أوزعني جلاء هوى وباقي الباب حذم حملا وفاق في معي عولى كفء ومالي نذ من الخلف لعلي كل ما رهضي من للخلف عندي دونا خلف وعن كلهم تسكنا ترحمني تفتني اتبعني آرني وثناني مع خمسين مع كسر النوني وافتح عبادي لعنتي تجيدني بناتي أوصاري معا للمادني وإخوتي فق جد وعم ما رسولي وباقي الباقي الى ثنا قولي وافق في حزني وتوفيقي كلا يد يعلن امي واجريكم على دعاء ابائي ذو من كسوا خلف الى ربي وكل اسكن ذريتي يدعونني تدعونني اظنني مع عاديدا اخفرتني وعند ضم الهمزه عشر فافتح مدا واني اوف بالخلف فمن للكل اتوني بعهدي ساكنت وعند لام العرف 14 رب الذي حرام ربي ما السني خراني اتاني مع انكني أرادني عبادي لمبيا سبا فزلي عبادي شكره رضا كبا وفي النداح حما شفى عهدي عسى فوز وآياتي أسكن في كسا وعند همز الوصل سبع ليتني فافتح حلا قومي مدن حزش هني إني أخي حبر وبعدي صف ذكري لنفسي حافظ مدى دمى وفي ثلاثين بلا همز فتح بيتي سوى نوح مدى اللذع دولح عون بها لدينها بخلفا على إذ لا ذلي في النمل ردن وادلا والخلف خذ لنا معي ما كان ورش فانقلي وجهي اولا عما ولي فيها جنا اد شورك اين ورائدا ولا ارضي صراتي كما مات ان ثنا خلف عنينا وليؤمنوا بي تؤمنوا لي وارش يا عبادي لا غوث بخلف صاليا عذف عن شكر دعاش فاولي يسين سك لاحف الفضول لي فتى ومحيايا به ثبت جنح خلف وبعد ساكن كل فتح باب مذاهبهم في الزوائد وهي التي زادوا على ما روس ما تثبتو في الحالين لظل الدما وأولا نمل فدا وتثبتو وصلا أرضا حفظا مدا ومئات إحدى وعشرون أتت وعلي من يسر إلى الداع الجوال يهديا كهف المنادي يأتيا <سؤال> أخرتني الإسراء سما وفي ترن والتابعون أهدبي حق فما ويأتي هود نبغي كهفر سما تؤتوني ثب حقا ويرتع يتقي يوسف زن خلفا وتسألني ثقي حمن جنى الداعي إذا دعانهم مع خلف قالونا يدعو الداعي حم هدجد ثوى والباد فقح جنا والمهتدي لا أولا والتابعا وقل حما مدا وكالجواب جاء حق تمدونان في سماوجا تخزون في اتقون يخشوني ولا والتابعون زخرف فواحلا خاف <تضحوني> إن أشركتمون قد هدأني عنهم وكيدون لعرافي لدى خلف حما فبت عبادي فاتقوا خلف غنا بشر عبادي افتح يقوا بالخلف والوقف يلي خلف ذبا آتان نمل وافتحوا مدا غبا حزعد وقف ضعنا وخلف عن حسن بن زر يرد نفتح كذات التابع وقفنا وكل روسل أيضا وفاق بالوادي دناج وازحل بخلف وقف ودعاء في جمع فق حطزك الخلف هدى التلاق مع تنادي خذ دمج وقيل الخلف بر والموتع عالِجٌ وعيدٌ ونذر يكذبوني قال مع نذيري فاعتازلوني ترجمون كيري ترديني ينقذوني جود اكرمن أهانني هدا مدى والخلف وشذ عن قنبول غير ما ذكذ ولاصبهانيوك لازرق استقر وعون وثبت تسألني في الكهف وخلف الحرف مت باب إفراد القراءات وجمعها وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمه حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبعي وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف بشرطه فاليرع وقث وبتدا ولا يركب ولا حسن الأداة فالماهير الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف يعطف أقرب به فأقرب مختصرا مستوعبا مرتبا واليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يرد أيا جبا وبعد إتم الأصول في الفرش والله إليه نضرع باب فرش الحروف سورة البقرة وما يخادعون يخدعون كنذ ث وظم شد يكذبون كما سما وقيل غيض جي اشم في كسرها الضم راجا اللزم وحيل سيق كم رس غيف وسيئه مد رحب غلاله كس وترجع الضم مفتحا واكسر كان للأخرى وذو يوما حما والقاصص الأولى أتى من شفا والمؤمنون ظلهم شفا وفا نمورهم والشام واعكس إذ عفا لمرو وسكنها أهوه بعد فا واو ولا من رد ثناب الحزور ثم هوا والخلفوي من لهوا ثم ثبت بدا وكسرت الملائكة قبل اسجد منفق ولشما مخفت خلفا بكل وأزال في أزال فوز وادم انتصاب رفع وكلمات رفع كسر درهم لا خوف نو رافع للحضرم رفاف لا فسوق فق حقا ولا جدال ثبت بيع خلتا ولا شفاعتا لا بيع لا خلال لا تأثيم لا لغوى مدى كنز ولا يقبال أنف حق وعدن قصورا معطاها لعرا في حلا ظلم فرا بارئكم يأمركم يوصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم سك أو اختلس حلا والخلف طب يغثر مدى أنف هناك غارب عما بلا ونون الغير لا تضم واكسر فاءهم وابدل عدهوز أن ان معكوف انهز اذ سكن ضم فتن كف فتن ظن الاذن اذنت والسحتبل كساء والقدس نكرند وثلفيلب سا عقبا وعربا في صفاء خطوات إذ هد خلف صفه حفا ورسلنا معهم وكم وسبلنا حزجور فل للخلف صفه منا والأكل أكل إذ دنا وأكلها شغل أتى حبر وخشب حطرها زد خلف نذرا حفظ صحب وعكس رعب رابر راب ورحمن كسا فوا رحما كسى فوا وجزءا صف وعذرا او شرط وكيف عسر اليسر ثق وخلف خط بالذرو سحقا ذر وخلفا رم خلا قربات جد نكرا فواص اذ ملا ما يعملون دم وفان اذ صفا ظل دنا باب الاماني خففا فَا وَالْجُرْ وَالسّكِينَةُ ثَبَتَ جَمْعٌ إِذْ لا لَا يَعْبُدُونَ دُمْرِضًا وَخُفِّفَاتَ ظَاهِرُونَ مَا عَتَ حَرِيمٍ حُسْنًا فَضُمَّ سَكِنُهُنَّ حُزْعًا مَذَلْ أَسْرَافَ شَا تَفْدُو تُفادُ رُدٌّ ضَلَلَ نَالًا مَدَن يُنْزِلُ كُلًا حَقَّ والأنعام أن ينزيل دقلس راحما والنح للخرى حزدفا والغيف مع منزيلها حق شفا ويعملون قل خطاب ظاهرا جبريل فتح الجيم دم وهيا ورا فافتح وزد همزا بكسر صحبه كلا وحذف الياء خلف شعبه ميكال عن حما وميكائيل لا يا بعد زن بخلف فقالا ولكن الخف وبعد رفعه مع أولي كم كنفة رتع ولكن الناس شفا والبر من كم أمنا سخضم وكسر من لسا خلف كننسها بلا همزن كفا عما ظوبا بعدا عليم نحذف نحذفا وانكساك فيكون فوصبا رفعا سوى الحق وقوله كبا والنحل مع ياسين رد كم تسألوا للضم فافتح وجز من الظللوا ويقرى إبراهام ذي مع سورته مع مريم النحلي أخي آخر توبته أخيرا عام وعنكبوت مع آخر النساء ثلاثة تبع والذرو والشورم في حان أولى والنجم والحديد مازل خلف لا والتأخذ بالفتح كم أصل وخف قمتيه كم أرنا أر نختلف مختالسا الحزاس يكون الكسر حق وفصلت للخلف من حق صدق أو بوصى وصعم أم يقول حفص حرم وصحبة حمن راف فاقصر جميعا يعملون إِذْ صفا حبر غدا عَوْنًا وثانيه حفا وفي موليها مولاها كنا تطوع التايا وشدد مسكنا ذبا شفى الثاني شفاوى الريح هم كالكهف مع جثيه توحيدهم حجر مع فطير نمل دمش فالفوقان دع واجمع بإبراهيم شور إذ فنى وصاد لسرى لمبيا سبافنا والحج خلفه يرى الخطاب ظل إذ كم يرون الضمك كالأنا وأن نكسر ثوى وميته والميت تشدد ثب على ارض الميت مدا وميتا فيق ولن عامو ثواذ حجرات ببيت بلد والميتهم والحضرم والساكن الاولهم لضم همز الوصل واكسهون ماء فصغير قل حلا وغير اوحما والخلف في التنويم وان يجرز خلفه والضر وفق ضمن كسر ومض للخلف خلا البروء بنصب رفع في عولا ضعا صحبات ثق لا تنو فدية طعام خفض الرفع من الإذفابة مسكين نجمع لا تنو وافتح عمال تكمل شد وظن وصحا بيوت كيف جاب كسر الضم كبد صحبة بلا غيوب صون فم عيون مع شيوخ مع جيوب صف نزد رضا والخلف في الجيم صرف لا تقتلوهم وامعا بعد شفاء فقصر وفتح السلم حرم نراشفا عكس القتال في صف الأنفال صر وخفض رفع والملائكة ثم ليحكم وافتح الضم وفتح الضمة كلن يقول ارفع على العفو حنا اسم كبير ثلث في البافير ثأ يطهرنا يطهرنا في رخاصة ضمة يخاف وز ضار حق رفع وسكن خف في الخلف فدق مع لا يضار واتيتم قصره كاول الروم دنا وقدره حرك معا من صحب ثابت وفاء كل تمسوهن النظم ممدد شفا وصيه حرم صا ظلا رفه وارفع شفاء من حلا يضاعفه معا وفقله وبابه ثواكس ويبسط سينه فتنحوا لغث وخلف عن قوى من يصر كبسطة الخلق وخلف العلم زر عسيت مكسر سينه معا ألا غرفات نظم ظل كنز واكل دفعوا دفاعوا واكسر اذ وامددا أنا بضم الهمز او فتح مدى والكسر بن خلفا ورافين انشزوا سماوى واصلع لمب بجزم في رزو صرهن كسر الضم غفة ثم ربوات الضم معا شفا سما في الوصل تاتيم مشدد تلقفوا تلهل تنازعوا تعارفوا تفرقوا تعاونوا تنابزوا وهل تربصون مع تميزوا تبرجب تلقوا التجسس وفت فرقا توفا في النساء تنزل الأرباع أن تبدلا تخيرون معت ولو بعد لا معهود والنور والامتحان لا تكلم البزيت للظاهب ولا تناصروا ثقهد وفي الكل اختلف له وبعد كنتم ظلتم وصف وللسكون الصيلة تمدد والألف من يؤتك سر التاظبا باليائق مع عما فتح كما شفا وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي وعن أبي جعفر معهم سكن ويان كفر شامه وحبسنا وجزمه مدن شفا ويحسب مستقبلا بفتح س كتب في نص ثبت فأذن في صفوة ميسارة الضم موصور تصدق خف النما وكسر ان تضل فز تذكير حقا خففا والرفع فد تجاره حاضره لنصب رفعن الرهال كسره وفتحة ضما وقصر الحزد ويغفر يعذب رفع أفعجزم <تصفح> كم فوا نصو كتابه بتوحيد شفا ولا نفرق بياء ضارفا <إنظارفى> سورة آل عمران. سيغلبون يحشرون ردفة يرونهم خاطب ثناظل أتى رضوان ضم الكسر صفوذ السبو الخلف وإن الدين فافتحه رجل يقاتلون الثام فزفي يقتلوا تقية قل في تقاتا ظللوا كفالها الفقل كفالها فَوَسْقِنْ وَضُمْ سُكُونَ تَ وَضَعْتُ صُ ظَهْرًا كَرَمْ وَحذف هَمْزِ زَكَرِيَّا مُطْلَقًا صَحْبٌ وَرَفْعُ الْأَوَّلِ انْصَبَّ صِدِّقًا لَادَتْ هُنَادَهُ شَفَا وَكَسْرُ أَنَّ اللَّهَ فِي كَمْ يَبَشِّرُ ضَمٌّ مُشَدَّدًا كَسْرًا كَالِسْرِ الْكَهْفِ وَالْعَكْسُ رِضَاءُ وكافأول الحجر توبة فضاء ودمر ضنحل الذي يبشر نعلم الياء فوانا وكسر أني أخلق تلثب والطائري في الطير كالعقود خير ذاكر وطائرا معا بطيرا إذ ثناظب النور وفيهم بيئا عن غنا وتعلمون ضم حرك وكسراء وشد كنزا ورفعه لا يمرح من حال رحبا لما فكسرتدا آتينكم يقرؤ آتينا مدى ويرجعون عوضا يبغون عن حما وكسر حج فمن ما يفعلوا لن يكفروا صحب طلا خلفا يضركم كسير جزم أو صلا حقا وضم شدد لباق واشددوا منزلين منزلون كبدوا ومنزل عنكم مسومين حق كسير الواوى وحف الواو عم من قبل سارعوا وقرحوا القرح ضم صحبات كائن في كائن فلذ قاتل ضم كسر بقصر أو حقا وكله حمّن يوشافى النث ويعملون دمشف كسير ضم هنا في شفاء ري وحيث جا صحب أتى وفتح ضم يغل والضم حلى نصر دعا ويجمعون عالم ما قتلوا شد دا خلف وبعد كافن كالحج والآخير والأنعام دمكا وخلف يحسب وخاطبا ذا الكفر والبخل فنى وفرح ظهر كفى وكسر وان الله رم يحزون في الكل اضمما مع كسر ضم املا بيا ثما يميز ضم افتح وشدده ظعا شفا معا نكتب يا وجهلا قتل قولوا يا فزي عملوا حق وفي الزبور بالباك أملوا وبالكتاب الخلف لذ يبين ويكتبون حبر صفوة غيب وضم الباء حبر قوتلوا قدم وفي التوبات أخر يقتلوا شفايا ك الخفيف يحبط من أونور يو وقف بذاب ألف غص وثمر شددا لكن الذين كزمر سورة النساء تساءلون الخف كوف وجرورا لرحام فقوا حيدة رفع ثرى لخرى مدا وقصر قياما كن أبى وتحت كم يصلون ضم كم صبى يوصي بفتح الصاد صف كفلا درى ومعهم حفص في لخرى قد قرا لأمه في أم أمه كسر ضما لدى الوصل رضا كذا الزمر والنحل نور النجم والميم تبع فاش ويدخله مع الطلاق مع فوقه يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عما وفي لذان ذان ولذين تين شدمك كن فذلك غنى داع حفد كرها معا ضن شفى الاحقاف كفى ظهيرا من له خلاف وصفد من بفتحيا مبينه والجمع حرم ومحصنه في الجمع كسر الصاد الاولى رما أحصل نضم مكسر على كهف سما أحلث بصحبا تجارة عداك كوف وفتح ضم مدخلا مدا كالحج عقدت لك في ونصب رفع حافظ الله ثرى والبخل ضم مع كن السماء حسانة حرم تسوض منما حق وعم الثقل لامست قصر معا شفاء لا قليل نصب كرم في الرفايت امنيث يكن دنان وفاء لا يظلم دم في قشذ القلف شفا وحاصرت حرق ونوي ضلع تفبت شفا من الثبت مع محجرات ومن البيان عن سوىهم السلام لست اللوم مؤمنا فتح ثليفه بالخلف ثابت وضح غير في ح حين نؤتيه يا فتنحلا ويدخلون ضميا وفتح ضم صفنا حبر شفي وكافا اولى الطول ثب حق صفي والثاني دع فطاصبا خلفا غدا وفاطر حز اصلحاك في اللدى يا الصالح تلو, تلو فضل كلا نزل أنزل الضم مكسر كم حلا دم وعكس الأخرى ظبن الودارك سكنك فنؤتيهم الياء وعرك تعدو فحرك جد وقالوا نختلس بالخلف واشددى له ثم أنس ويا سنؤتيهم فتن عنهما زيا زبورا كيف جاء فضمما سورة المائدة سقين ما عن شان ان كم صحا خفا صدوك مكسر حذف ارجلكم نصب ذبا عن كم رد وقصر رشد يا قسيه الرضا من اجل كسر الهمز وننقول ثنا والعين والعطف رفع الخمس رنا وفي الجروح ثعب أبل كم رك واليحك مكسر ونصب يبغون كم وقبل لا يقولوا له كف حزغلا ورفعسي والبصري وعمي وخفض والكفار رمح من عبد بضم بائه وطاع تجرور رسالاته فاجمع وكسري عما صرى ظلم ولن عامعك ساد عد تكون اغفع حما فتنرسا عقدتم المد منا وخففا من صحبة جزاء تنوين كفا ظهرا ومثل رفع خفضهم وسم والعكس في كفار طعام عمضا حق افتح وكسره علا والأوليان الأولين ظللا صف فتى وسحر ساحر شفا كصف هود وبيونس دفا كفا ويستطيع ربك سوى عليهم يوم صبر أولا سورة الأنعام يصرف بفتح الضم واكسر صحبة ضعن ونحشر يا يقول ذنة ومعه حفص في سبا يكون رضا صفخ الفضى من فتنة ارفع كم عضا دم ربنا النصب شفا نكذبو بنصب رفع فوز ظل من عجب كذا نكون معه مشاب وخف للدار لا خيرات خفض الرفع كف لا يعقلون خاطب وتحت عم عم ضافر يوسف شعبة وهم ياسين كم خلف مدى ظل وخف يكذب تلور فتح نشد الكلف خذه كالعرافي وخلفا ذق غدا واقتاربت كم ثقل الخلف شبا وفتحت يأجوج كم ثوى وضم في الغدات كالكه كتم وَإِنَّهُ افْتَحْ عَمَّ ظِلًّا نَلْفَئِنْ نَلْكَمْ ذُبًا وَيَسْتَذِينَ صَوْنُفًا رَوَى سَبِيلُ لَلْمَدِينِ ويقص فِي يَقْضِ أَهْمِلًا وَشَدِّدْ حِرْمُ نَصْ وَذَكِّرِ اسْتَهْوَا تَوَفَّى مُبْجِّعَا فضل وننجي الخف كيف واقعا ظل وفي الثاني تل من حق وفي كافاه بنر تحت صاد شرف والحجر أولى العنكبى ظلم شفا والثاني صحبة ظهير دالفا ويونس الأخرى على ظبي رعا وثقل صف كم وخفية معا بكسر ضم صف وأنجان هكفا أنجيتنا الغير وينسي كيفا ثقلا وآزر ارفعوا ظلما وخف نُنَا تُحَاجُونِي بَدَنَ مَلِخْتُ لِف وَدَارَ جَاتِ نَوِينُ كَفَ مَعَا يَعْقُوبَ مَعَهُمُ هُنَا وَلَيْسَ عا شَدِّد وَحَرِّك سَكِينًا مَعَ شَفَا وَيَجْعَلُوا يُبْدُو وَيُخْفُوا دَعْ يُنذِي رَصِفْ بَيْنَاكُمُ اُرْفَعَ فِي كَلَا حَقٍ صَفَا وَجَاعِلُ قْرَأْ جَاعَلَا وَاللَّيْلِ نَصْبُ الْكُوفِ قَافَ مُسْتَقَر فَاكْسِرْ شَذَى حَبْرٍ وَفِي ضَمَّي ثَمَرْ شَفَاكَ يَاسِنَا وَخَرْوَقُ شْدُدِي مذًا ودار استال حبر فمددي وحرك اسكن كم وبن والحضر بي عاد ونود وان كاول افتح عن مريبا عما قصد خلف ويؤمنون خاطب في كدا وقبلاً كسرا وفتحا ضم حق كفا وفي الكهف كفا ذكرا خفق وكلمات قصر كفا ظلا وفي يونوس والطولي شفا حقا مفي فصيل فتح الضم والكسر أوى ثوى كفى وحرمت نوعا عن وضم يضل ما عيون سن كفى ضيقا معا في ضيقا مك وفا راحا رجا بالكسر صمدا وخف ساكين يصعدوننا والمد صف والعين خفف صند من يا حفص وروح ثاني يونس عيا خطاب عما يعمل كمهود مع نملذ ثواعد كس كانت جمع في الكل صف ومن يكون كالقصص شفى بزعمهم مع الضمار مصر زيان ضمكسر وقتل الرفع كر أولاد نصب شركاؤهم بجر رفع كداء نثي كل خلف صبثق وميتة كساثنا وَالثَّانِ كَمْ فَنَاحِ صَادِ فَتَحَ كَلَا حِمَنَّا مَا وَالْبَعْضِ حَرِّكْ حَقٌّ لَا قُلْ فُنُونَن يَكُونُ إِذْحِمًا نَفَا رَوَان تَذَكَّرُونَ صَحْبٌ خَفَّفَا كُلًّا وَأَن ظَنَّ وَأَكْسِرْهَا شَفَا يأتيهم كالنحل عنهم موصفا وفرق دده وخففه معا رضا وعشر نونا بعد رفعا خفضا ليعقوبا ودينا قيما فافتحه مع كسر بفقله سما سورة الأعراف تذكرون الغيب زد من قبلكم والخفك صحبا وتخرجون ضم فافتحوض من راى شفا ظل ملا وزخرف من شفا واولا روم شفا من خلفه الجثيه شفا لباسا رفعنا الحقا فتا خاليصة إذ يعلم الرابي عصف يفتاح في روا حزش فا يخف واوى وا ومحذف كم نعم كلا كسر عينا رجاء خفا الحما زهر قل الفت لولا لهم يغشي معا شدد نظم صحبات والشمس رفعا كن نحلم عطف في الثلاث كم وثم معه في الاخرين يعد نشري يضم فافتح شفا كل وساكنا سما ضما وبانا الناكدا فتح ثما وراى اله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثمارد ابلغ الخف حجاء كلا وبعد المفسدين الواو كم او امن الاسكان كم حرم وسم على عليتن وسحار شفا مع يونس في ساحر وخففا تلقاف كل نعد سنقتل ضمما واشدده واكسر ضمه كنز حما ويقتلون عكسه قل يعرشوا معاً بضم الكسر صاف كمشو ويعكف كسر ضمه شفا وعن خلفه خلفه وأنجان حذفاً ياءً أن ونوناً كن ودكاء شفا في دكاً المد وفي الكهف كفا رسالة اجمع غيث كنز حاجفا والرشد حرك وافتح الضم شفا واخر الكهفي حمن وخاطبوا يرحم ويغفر ربنا الرفع اوصبوا شفا وحلهم مع الفتح ظهر واكسر الرضا وأم ميمه كسر كم صحبة معا وآصار جمعي واعكس خطيئاتي كما الكسر رفعي عما ظبا وقل خطايا حاصره مع نوح وارفع نصب حفص معذره بيس بيا إلا حب الخلف مذات والهمز كم وبين س خلف صدات بئس للغير وصف يمسك خف ذل يتقصر وفتح التآذن كفا كثا الطور يسنا لهم وَذَنِيلَ عَلَى كَلا تَقُولُ الْغَيْبُ حُمْ وَضَمَّ يُلْحِدُونَ وَالكَسْرَةُ فَتَحْ كَفُ الصِّلتِ فَشَاوَ فِي النَّحْلِهِ رَجَح فَتَنْذِرُهُمْ جَزِمُ شَفَا وَيَا كَفَاحِمًا شِرْكًَا مَدَاهُ صَانِيَا في شورك اتبعك الظلة بالخف والفتح تلو يبضش كله بضم كسر ثق ولي يحذف بالخلف وافتحه او اكسده يفي وطائف طيف رعى حقا وضم وَاكْسِرْ يَمُدُّوْنَا لِضَمٍ فَجْيَأٌ سُورَةُ الْأَنْفَال وَمُرْدِفِ افْتَحْ دَالَهُ مَدَوْذُ مِي رَفْعًا وَعَاسَ حَبَرُ يَغْشَى فَضْمُمِ وَاكْسِرْ لِبَاقٍ وَاشْدُدًا مَعْمُوهِ خفف ذب كنز ولا ينون مع خفض كيد عد وبعد افتح وان عما علا ويعمل الخطاب غن بالعد وتكسر ضمه حقا مع وحا يكسر مظهرا صفا زعا قُلْ فُنْثَاءٍ ذَهَبَ وَيَحْسَبَ النَّفِيْعَ عَنْكَنْ ثَنَاءٌ وَالنُّورُ فَشِيهِكُمْ فِيهِ وَفِيهِ مَا خِلَافُ إِدْرِسَتَ الضَّحْ وَيَتَوَفَّى أَنْثِنَهُمْ فَتَحْ كِفْلٌ وَتُرْهِبُونَ فِي قُلُوْهُ ثاني يكن حما كفى بعد كفى ضعفا فحرك لا تنو مد ثب والضم فافتحنا الفتا والروم صب عن خلف فوز أن يكون أنفا فابتوح حمن أسراء سارا لفا مِنَ ال اسار حزفنا ولايت فاكسر فشالكه في فتن روايت سوره التوبه و كسر لا ايمان كم مسجد حق لو و جمعا عزير نو نور من الغبا عينا عشر في الكل سك ثاغبا يا ظل فتح الضاد صحب ضم يا صحب ذبا كلمه صب ثانيا رفعا ومدخلا مع الفتح لضم يلميز ضم الكسر في الكل ظلم يقبال ردفة ورحمه رفع فاخفض فشايع فاب نون سم مع نون لداء فتعذب مثله وبعد نصب الرفعين الوضله المعذرون الخف والسوئذ مما كافان فتح حبر لو صار ضما برفع خفض تحتها هفض وازدي من دم صلاتك لصحب وحدي مع هود وافتحت هنا ودع وَالَّذِينَ عَمَّ بُنْيَانَ ارْتَفَعَ مَعْ أُسِّسَ بْمُمْ وَاكْسِرِ اعْلَمْ كَمْ مَعَا إِلَّا إِلَّا أَوْذُوفَرٌ تَقَطَّعَا ضُمَّتْ لُصِفْ حَبْرًا رَوَى يَزِيغُ عَنْ فَوْزٍ يَرَوْنَ خَاطِبُوا فِيهِ ضَعَنْ سورة يونس عليه السلام. وَإِنَّهُ افتحقوا وياه يفصلو حق على قضي يسمى أجل في رفعه صب كم ضبا وقصر ولا أدرا ولا أقسم له خلف وعما يشركوا كالنحل مع روم سمان الكم ويمكه شفع وكم ثنا ينشور في يسير ما تاع لا حفص وقطع ظوفر رمد سكون باء تبلد لا يهد خفهم ويكسر صارفا والهاء نل ظلما واسكن ذا بدا خلفوه ما شفا خذ الاخفا حدا خلف به ذق يفرحوا غث قاطبوا وتجمعوا ثب كمغ واكسر يعزبوا ضمّا مع النرم أصغر ارفع أكبرا ظل فتنص فاجمعوا وافتح غرا خلف وظن ركاؤهم وخف تتابع من النون من له اختلف يأكون صف خلفا وأنه شفاء فاكسر ويجعلوا بنون صرفاء سورة هود عليه السلام إني لكم فتح ثنا عمية ضم شدة صحب نوينا من كل فيه ما علام جرد ما صف كم سمى ويا بنيف تحن ما وحيث جحفص وفي لقمان لخراه داعل وسكن زانا وأولن دن كعالم غير صب الرفع ظهير راسما تسألني فتح النون دم الخلف واشددك ما حرم يومئذ مع سال فافتح اذ رفا ثق نملك في مادن نو كفا فزاع واعكسوا ثمود هاهنا والعنكب الفرقان رجرب انفنا والنجم نل ظنه كسر نون أرد لي ثمود قال سلمنسك كني واكسره وقصر ما عذرو في رب يعقوب نصب وفعي عن فوز كبا وامراءتك حبر أنسر فسر ص الحرم وضم ساعد شفاع دل إن كلن الخف دنت وشد لما كطارق قارق نهن في فمد يا في ذاك نواعل ما زولت مما ثنا بقيات ذق كسر وخف سورة يوسف عليه السلام. يا آبات افتح حيث جاكم فاطعا آيات نفر الدين غيابات معا فاجمع مدا يرتع ويلعب نودا حز كيف يرتع كسر جزم دمدا بشرى يحذف الياك فهيتك تكسرا عما وضم التال دلق درا وهمز نحن والمخلصين الكسركم حق ومخلصا بك في حاشا معنص الحز وسجن اولا افتح ضبا وداء حرك علا ويعصر خاطب شفا حيث يشاء نون دنا وياء نرفع من نشا ظل ويانكتل شفا فتيان في فتيات حفظا حافظا صحب وفي يُحَا إِلَيْهِ النُّونُ وَالْحَاءَ اكْسِرَا صَحْبٌ وَمَع إِلَيْهِمُ الْكُلُّ عَارَا وَكُذِّبَ الْخِفُّ ثَلَاثَ فَنَوَانٌ جِيفَ قُل الظِّلُّ كَوَا سُورَةُ الرَّعْدِ وَأُخْتَيْهَا زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق رفع يسقى كما نصر فعن نفضل الياء شفا ويوقد صحب وأمهل يستوي شفا صدو يثبيت خفف نص حق واضمم صد وصد طولك في الحضرم والكاذب الكفار شدكا زاغذي وعم رفع الخفض في الله الذي ولبتدى غرخانكم جد وكسيري وارفعك نور كل والأرض جروري شفا مصرخي يكسر يا فخر يضل فتح الضم كالحج الزمر حبر غنى اللقم وكان حبر وأتى عكسور ويس وشبع الأفئدة للخلف وافتح لي تزول رفع وما وربما الخف مدن الوض ما تنزل الكوفي وفي التنون مع ذا هكسرا صحبا وبعد ما رفع وخف سك. ردنا ولا ما علي فاكسر نون ارفع ظاما همز دخل قل اكسر الضم اختلف غيثوا تبشرون ثقل النون دف وكسر علم دم كيقن جمعا رواح من خفوا قدرنا صف معا سورة النحل. يُنْزِيلُ مَعْمَا بَعْدُ مِثْلُ الْقَدْرِ عَنْ رَوْحٍ بِشِقِّ فَتْحُ شِينِهِ فَمَنْ يُنْبِيْتُ نُونٌ صَحَّ يَدْعُونَ ظُبَأْنَا الْوَاتُ شَاقُونَ كسِرِ النُونَ أَبَاً وَيَا تَوَفَّاهُمَّ عَنْفَةً وَضَمْ وَفَتْحُ يَهْدِي كَمْسَ مَا يَرَوْفَ عَنْ رَوَى الْخِطَابُ وَالْ فتنت تروا كيف شفا والقل فصف ويا تفي أوس والبصري وراء مفرطون نكسر مدا واشدد ثراء ونون نسقيكم معا أنفنا وضم صحب حبر يجحد غنا صب الخطاب ضعنكم حرك سماء لا يجزين النون خلف الفنم دمثق وضم فاتنوا وكسر سوى شام وضيق كسرها معا دوا سورة الإسراء يتأخذ حلا يسوء فضم ما همزا واشبع عن ثمنون رما ونخرج الياء وفتح ضم وضم را ان فتحها فكم يلقضم مشدد كم فنى مد امر ظهر ويبلو غن مد وكشفا وحيث اف نون وفتح فائه دنى ظل كدا وفتح خطأ من له الخلف ثرا حرك له والمك والمد درا يسرف شفا خاطب وقسطاس كسيري ضما معا صحب وضم ذكر سيئه ولا تنو كم كفا ليذكر ضم خففا معا عن شفا وبعد أنفة ومريم النماء اذ كم يقول عن دعى سما سماء يسبح صداعا ما دعاء وفيهما خلفور ويس واقعاء ورجلك ككسر ساكنا عد يخسفا وبعده الأرباع نون حزدفا يغرقكم ها فاني الثقرنا خلفك في خلاف كتلو صفنا حبرنا انا امعا منه سبا تفجور في الاولى كتتلا ذبا كفا وكسفا حركا عما نفس والشعرا سبع على الروم عكس ملي بخلف ثق وقل قال دنا وعلمت ما بضم التارنا سورة الكهف من لدنه للضم سك وآشم واكسر سكون النون والضم صرم مذفاق لفتح كسيرا عما وخفت تزاور الكوفي وتزور ظرف كموا مو لي اتفق الحرم ورقك ساكين وكسر شاف حكم ولا تنو مئه شفا ولا نشرك خطاب ما عجز منك وثمر ضمه بالفتح ثاء نصر بثمره ثلاشال نوا سكنهما ومنها منهما دن عم لكننا فصل فبغص كما يكون شفا ورفع خفض الحقر حطيان سير افتح حبر كرم والنون أنف والجبال ارفع وثب أشهدت أشهدنا وكنت التاء ظم سواه والنون يقول فرود مهلاك مع نمل افتح الضمان دا واللام فاكسر عد وغيبة غرقا والضم والكسر افتحا فتنرقا وعنه مرفع أهلها وامدد وخف زاكية حبر المدى نفواص رفقا لدني أشم أورم الضمى وخف نون مدى سلتاخذ الخكسر وخف حقا ومع تحريم نون يبدلا خفف ضباكا زندنا النور دلا سفظن أتبع الثلاث كمكفا حمية حمية وهمز أفا عد حق ورفع صب وين جزاء صحبو بفتح ضم سديني عزا حبر وسد حكم صحب د برا ياسين صحب يفقه ض مكسرات شفا وقردا قل خرجا فيهما لهم فخرج كم وصدفين ضمما وسكن وصفوا و بضمي كل حق اتوني همز نصلي فيه ما صدق خلف وثاني فز فمستاعش دا ضاء فشح ورد فتن أن ينفد سورة مريم عليها السلام. وجز يرف حزرد مع بكي بكسر ضمه رضا عوتيا معه صليا واجثيا عن رضا وقل خلقنا في خلق ترح فضا همزه هب الي به خلف جلا حما ونسيا فافتح فوز على من تحتها صحب شذ مدى حفو تساقط في علا ذكر صدا خلف ذبا وضم وكسر عد وفي قول صبر وفعانها ظل كفي وكسر وأن الله شن كنزا وشد نوريث غث مقاما نضم مزد ولدا مع الزخروف فضم أسكنا رضا يَكَادُ فِيهِمَا أَبْصَرَتْ وَيَنفَطُّ اللَّيْلُ يَا تَفَطَّرَ عَلِمَ حِرْمٌ رَقَّ الشُّورَى شَفَعَ عِنْدُونِ عَم سُورَةُ طه إني أنا افتح حبر ثبت وأنا شدد وفي اخترته قل اخترنا فينا وما عن إنه كنزا فتح ضم أشدد مع القطع وأشركه يضم كم خاف خلفا ولي تصنع سكنا كسرا ونصبا فق مهادا كونا سماك زخرف بمهدا وجزمي نخلفه ثبسوا بكسره ضممي نلكم فتنظن وضم وكسرا يسحات صحب غاب إن خفف درا علما وهذين بهذان حلا فأجمع صل وافتح علم ما حلا يخيل التأنيث من شم وارفع جزما تلقف بلي ذكوانا وى وساحل سحر شفا ان جيتكم وعدتكم لهم كذا رزقتكم ولا تخف جزما فشا وافري فكسر وسكن غف وضم كسر يا حل مع يحمل رنا بملكنا ضم شفا وضم واكسر في قلهم مناعفا كم غن حرم يبصر خاطب شفا تخلفه لا محق النحر خففنا وفتح ضم من ضم من كسر خلان فوخ وفتح ضم لا أبو عمريهم يخاف فجزم ضم وي قضى لقضيا معنونه انصب رفع وحي ظاميا أناك لا بالكسر آهل صبا ترضى بضم التاء صدر راحبا زهرا حرك ظاهرا ياتيهم صحبات كهف خوف خلف داهم سورة الأنبياء عليهم السلام قل قال عن شفاة آخرها عظم وآ ولم آلم دنا يسمع ضم خطابه وكسل والسم الصبا رفعا كسا والعكس في النمل دبا كالروم مثل قال كالقمان وثعي مدن جذذن كسر ضمه رعي يحصين صفر كفآ أن نفعلا كفآثنا نقدير بليا وضمما وافتح ظبا ننجح ذيف شدد لي مضا حرم اكسر سكين قصر صف رضا نطوي فجهل أنف النون السماء فارفع ثنا ورب الكسر ضمما عنه وللكتاب صحب جامع خلف غيب تاصفون موعا سورة الحد والمؤمنون سكرام عن شفا ربت قل رابأت ثرام عن لمال يقطع حركت بالكسر جد حزكم غن اللي يقضو لهم وقم بلو اللي يفوم وعن هو ليطوف انصب لؤلؤان الاذ فواء وفاطرا مدى سواء انصب رفع علم الجافيه صحب ليوفو حرك اشدد صافيه كتخطفت لثق لا ينال ظن ان نف وسنيما سكن شفكسرا يدفاع في يدافع البصر ومك واذن الضموح من مدنسك النسك مع خلف ادري سيقاتلون عف عم افتح التهدمت للحرم خف أهلكتها البصري وقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعود دان شفى يدعوك لقمانا حما صحب ولخراضا ظن عنك بانما حما أمانات معا وحد عن صلاتهم شفا وعظم العظم كم صفتا بتضم وكسر نضم ما حبر وسلنا اكسر روح حنا بنزال نفتح ضمه واكسر صبا هي تكسر كسر التام عن سبنا ونلا حبر وان نكسر كف خفف كرا وتهجرون ظلم افا مع كسر ضم والأخيرين مع الله في لله والخف ضر بصر كذا عليم صحبة مدا وبتاد غوث الخلف وفتح ونداد محرك شقوات نشفى وضم كسرى كسحري كصاد ثاب شفا وكسر أنهم وقال إن قل في رقاق الكمهما المكيد سورة النور والفرقان ثقل فرضنا حذر رأفة هدى خلف زكى حرك وحرك وامددى خلف الحديد زد وأولى اربع صحب وخامسات لخرى فارفعوا لا حفص أن خفف مع اللعنات ظن اذ غاضب الحضرام والضاد كسرا والله رفع الخفض وصل كبر ضم كسر ضبا ويت خاف ذم يشهد ردفة وغير صب صبا كم فابدري يكسر الضم ربا حز وندده الصفر ض حط وفتحه لشعبة والشامبا يسبحوا يقاد أنث صحبة تفع على حق ثنا سحاب لانون هلا وخفض رفع بعد دم يذهب ضم واكسر ثنا كذاك ما استخلف صم ثاني ثلاث كم سمعوا يأكلون نون شفا يقول كم ويجعلون فجزب حما صحب ما دنيا نحشروا دن عن فوان التاخد ضم منفرو وفتح وزن خلفا ما يستطيعوا خاضبا وخففوا شينات شق وقو كقاف حزك فا نزهي لزده النون وارفع خففا وبعد نصبر وافعد وسورجا فاجمع شفايا مورنا فوزا رجا وعم ضم يقتر والكسر ضمكوف ويخلد ويضاعف ما جزم كم صف وذرياتنا حق صحبه يلقوا يلقوا ضم كم سماعة سوره الشعراء واختيها يضيق يوطليق نصب الرفع أيضا وحاذرون امدد كفال الخلف من وفارهين كنز تبعك أتباع ضعن خلق فضم حركا بالضم من الإلكم فتن والأيكتي لك تكم حرم كصاد و. نزال خفف والامين الروح عن حرم حلاء النفيك بعد رفع كم واتوكل عم فانو كفاء ظلو شهاب يأتي أنني دفاء سبأ معا لا نون وافتحها الحكم سكن زكامك اثنها انشد فتح ضم ألا ألا ومبتلن قفيا ألا وبدأ بضم أسجد رحث بغلاء يخفون يعلنون خاطب عن رقى والسوق ساقها وسوقهم الزقاص ووق عنه ضم تا مبيتا لا ما نقولنا ونوني خاطبا شفاع ويشركو حما إن الفتح إن الناس إنا مكرهم كفاض عن يذكروا لم حزش ذد داراك في أدراك أين كنز تهدي العمي في معا بهاد العمي نصب فالتا آتوه فقصر وافتح الضم ما فتا عد يفعلوا حقا وخلف صور صورفا كم نوري الياماع فتحيه شفا ورفعهم بعد الثلاث واحزا ضمى وسكن عنهم يصدور حن ثبكد بفتح الضم والكسر يضم وجذوة ضم فتن والفتح نم والرهب ضم صحبة كم سكنا كنز يصدق رفع جزمنا الفنا وقال موسى وداع دم ساحرا سحرانك كوف يعقل طب خلف ويجب انثو بدل غبا وخس فالمجهول سمع سورة العنكبوت والروم والنشا تمدد حيث جا حفظ دنا موده رفع غنا حبر رنا ونون انصب بينكم عما صفى ايات التوحيد صحبه دفى نقول بعد اليا كفتل يرجع صدر وتحت صف حلو شارع لنثوين الباء ثلث مبدلا شفا وسكن كسر والشفا بلا دمثان عاقبان رفعها سما للعالمين اكسر عدا تربو ضماء مدا خطاب ضم أسكن واشهم زينو خلاف النون من يذيقهم آثار فجمع كهف صحب ينفع وفي الطول فكوف النافع ومن سورة لقمان إلى سورة ياسين ورحمة فوز ورفع يتخذ فانصب ذوب صحب تصاعر حل إذ شفاف خفف مد نعمة نعم عد حزمدا والبحر للبصر وسم أخفي يسكن في ذبا وإذ كفا خلاقه حرك لمكسر خففا غيثوا رضا ويعملوا مع الحوات الظاهرون الضم والكسران وخفف الهاكنز والظم الظاء كف وقصور سما وفي الذنول وقف مع الرسول والسبيل سبيل بال عن روا وحالته عن مص. مقام ضم دخان الثاني عم وقصر آتوا مدا من خلف دم ويسالون اشدد ومد وضم كسرا لدى أسوات في الكل نعم ثقل يضاعف كم فنا حق ويا والعين فافتح بعد رفع احفظ حيا ثواك فاتعمل نؤتل يا شفا وفتح قرننا المدى ولي كفا يكون خاتم افتحوه نصعا يحل لا بصر وسادات تجمعا بالكسر كم ظنا كثيرا فاهبا للخلفون العليم علامي ربا فز وارفع غنا عما كذا من الحرفان شند عن غذا ويا نشا نخسف بهم نسقط شفا والريح صف من ساءته أبد الحفا مدن سكون الهمز للخلف ملا تبينت مع انت وليتم غلا ضمان مع كسر مساك وحدة صحب وفتح الكافعة علي منفدا أكل أو ضفحا نجازي يفتح زاين كفور رفع حبر عمس وربنا رفع المنى وبعد ففتح وحرك عنه وقصور شد حبر لون وصدق ثقل كفاء وسم فزع كما لضار فأؤ الذي نضم حز شفا جزاء لا ترفع الضعف ارفع الخفض غزاء والغرفة التوحيد فد وبينت حبر فتنعد والتناوش مزت حز صحبة غير اخفض رفع ثبا شفا وتذهب ضم واكسر ثاغبا نفسك غيره وينقص افتحا ضما وضم غوث خلف شارحا نجزي بيا جهل وكل ارفع حدا والسيء المخفوض سكنه فدا سورة ياسين تنزيل صنس ما عززنا الخف فصف وافتح أئن ثقوى ذكرتم عنه خف أولا وأخرى صيحة وحيدة ثب عاملته يحذف الها صبته والقامر ارفع اذ شذا حبر ويا يخص مكسر خلف صافي الخاليا خلف روان المنضبن واختالسا بالخلف حط بدرا وسكن با بالخلف في ثبت وَخَفَّفُوا فِنَا وَفَاكِهُونَ فَاكِهِينَ قُصُرْ فَمَا تطفيف كَوْنُ الْخُلْفِ عَنْفَرًا ذُلَلْ لِلْكَسْرِ بُمَّ في كسر ضم مي ه لهم وروح ضمه سكن كم حدا لنقس ضم حرك شدد كسر ضم ن الفز لينذر الخطاب ضل عن وحرف لحق لهم والخلف هل بقادر يقdir يصلح فاض سورة الصافات بزينة نو في دن البعد صفا وصب وثقلا يسمعوا شفاع رف. عجبت ضم التاء شفا اه وعم لا أزرق ما عن يزف فز بضم زا ينزفون كسر شفى الاخرى كف ماذا ترى بالضم والكسر شفى الياس وصل الهمز خلف لفظا الله رب رب غير صحب ظن وآل ياسين بإلياسين كم أتاه من وصل الصفاج دخل فثم ومن سورة صاد إلى سورة الأحقاف فواقل الضموش فخاطب وخف يدب روثق عبدنا وحد نف وقبل ضمى نصب ثبب مسكنا للحضر مي خاليصة أضف لنا خلف مدى ويوعدون حزدعا وطاف دم غساقون الثقل معا صحب وآخر مقصره حما قطعوا اتقذنا عمنا الدم أنما فاكسر ثلاث الحق نلفة أمن خفت لفزد سالما مدكسرا حقا وعبده جمعوا شفافنا وكاشفات ممسكات نونا وبعد فيه موصبا حما قضى قضي والموت ارفعوا روافضا يا حسرتا يزدثنا سك خفا خلف مفازا تجمعوا صبرا شفا زد تأمرون النون من خلف اللبا وعم خفه وفيها والنبا كتيحة الخف كفا وخاطبي يدعون من خلف إليه لازبي ومنهم منكم كما أو أن وان كن حول حرم يظهر ضم وكسرا والرفع في الفساد فوسب عن مدى حما ونو القلب كم خلف حدا الطالع ارفع غير حفص ادخلوا صلوا الوضم بالكسرى كما حبر صلوا ما يتذكرونك فيه سما سواء ان يوثق وخفضه ظما نحسات نسكن كس أبا ويحشر النون وسمت له ظبا أعداء عن غيره مجمع ثمرت عما أولا وحاء يوحف فوتحت دما وخاطب يفعل صحب غما خلف بما فيفا بما مع يعلم بالرفع عما وكبائر مع كبير رنفة ويرسل ارفعا يوحي فسك ماز خلفا او صفاء كنتم بكسرة مدى شفا وينشأ الضم وثقل عن شفاء عبادي في عند برفع ازكفاء اشاهد قرأه او اشهد ماذا قل قال كم علم وَجِئْنَا الدكتور محمد ميتكم وسوق فنوحد ثبا حبر ولما نشدد لدى خلف النبا في ذا مقيض يا صدى خلف ظهر وجاء نمد همزه صفع مدر اسويره سكنه وقصر عوذولا وسولفا ضما رضا يصب ضَم كَسْرًا نَرَا وَعْمَاء وَتَشْتَهيها زِد عَمَّ علم ويلاقو كلها يلقو ثنا وقيله اخفض في نم ويوجع دم غث شف ويعلم حق كفى رب السماوات خفض رفعا كفى يولى عند غر All وضم كسر فاعتنوا إذ كم دعا ظهرا وإنك فتحور ومعا آيات نكسر ضم تاء في ظباء رب يؤمنون عن شداحر من حباء لنجزي اليان السماء ضم افتحا فقغش وتفتح قصرا فتنرحا ونصبر في فان كل أمة ظل، ووساعات غير حمزتي، سورة الأحقاف وأختيها. وَحُسْنًا نِحْسَانًا كَفَا وَفَصْلُ فِي فَصَالُ ظَبْيٌ نَأْتِ قَبْلَ يَا صَفِي كَهْفٌ سَمَا مَعْنَى تَجَاوَز وَاضْمُمَا إِحْسَانًا رَفْعُهُمْ وَنَلْحَقُ لَمَا خُلْفٌ وَفِيَاهُمْ لَيَا وَتَرَى لِلْغَيْبِ ظُمَّا بَعْدَهُ رَفْعَ ظَاهِرًا نَصٌ فَت وقاتلوا ضم مكسيري وقصروا لاحما قصوري دمآن فانخلف الهدى والحضرم تقط اضعوك كتفعلوا ام لا <أبمي> واكسر حما وحرك الياح لا أسرار فاكسر صحب نعلم واكلا نبلو بياصف سكين الثاني غلا ليؤمنوا مع الثلاث دم حلا نؤتيه ياغث حزك فاضرا فضمش فقصور اكسر كلم الله لهم ما يعملوا حق حرك دلاء مزآز وقصر ماجدا لا ومن سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل تقدموا ضم مكسرون الحضرمي اخواتكم جمع مثناه ظمي والحجرات فتح ضم الجيم ثر يالتكم البصر ويعملون در نقول يا اذ صح ادبارى كسر حرم فتى مثل ارفعوا شفا صاعقة السقاتر قوما خفيضا حسبو فتن راض واتبعنا حسن بالتابعت ذريته دود كم حبا وكسر رفيت حلا وكسر دما لا ما الت لا همز الخلفز وَإِنَّهُ افْتَحَ رُمَّلًا يَصْعَقُ ضُمَّ كَمْ نَالكَ الذَّبَّ فَقِيلُ لِسَمَا تَمُوتُ مَا رُوحَ بِرَ عَمَّ نَصْنَا تَلَّا تَشَدَّدْ غَرْمَ لَا دِلْ مُسْتَقِرٌّ خَفْضُ رَفْعِهِ ثَمَد وَخَاشِعًا فِي خُشَّ عَنْ شَفَاحِ مَا سَيَعْلَمُونَ خَاطِبُ فَصْلًا كَمَا سورة الرحمن عز وجل وَالْحَبُّ ذُرْ وَيْحَامِ نَصْبُ الْرَفْعِ كَمْ وَقَفْضُ نُونِهَا شَفَى يَخْرُوجُ ضَنْ مع فتح ضم من إبح من فقوى كسر في المنشآة الشين صف خلفا فخر سنفرغ الياء شفا وكسر ضم شواغ دم نحاس جر الرفعش حبر الكلا يطمس بضم الكسر رم خلف وياذي اخرا ومنكر ومن سوره الواقعه الى سوره التغاب حور وعين خفض رفع ثبرضا وشرب فضمه مدى النصر انفضى خفوا قدرنا فروا حضن غذاء بموقع شف الضم مكسر اخذا ميث القفر فحز وكل كافرا قطعوا ضرونا واكسر الضم فراء يخذ النفك كم فواخف نزل اذا غل الخلف وخفف صف دخل صادي مصدق وَيَكُونُ خاطباً غوثاً أتاكم قصراً حزو حذفاً قبل الغني هو وعم وامددي وخفها يظهر كنز ثدي وضم وكسر خفف الظان المعاء يكون أني الثقوى أكثر وفعا ظلا وينتجوك ينته غدا فزتنتجو غثوى المجالس ددا نلوى انشزوا معا فضموا الكسر عن عن صخو خلف يخربون الثقل حم يكون انثلولن تنثق لاختلف ومنع باتميس نصبا لوصف وجدرن جدار حبر فتح ضم يفصالن الغبا وثقل الصاد لم خلف شفا منه افتحا عما قلا دم تمسك في قلوب من متملا تنوين خفض نوره صحب درا أو صار نويا لله لله كسراء حرم حال قفف لا و إذش أكن للجزم فاصب حز و يعملون ومن سورة التغاب إلى سورة الإنسان يجمعكم نون ذبا باليغ لا تنونوا وأمره اخفضوا على وجد اكسر الضماش شذا خفا عرف رموا كتابه اجمعوا حما عطف ضمان صوحا صف تفاوت قصر فقل رضا وتدعو تدعو ظهر سيعلمون من رجى يزلي قضا غير مدا وقبله حما رسمت كسرا وتحريكا ولا يخفى شفا ويؤمنوا يذكروا دنظارفا من خلف لفظ سال أبد الفيساء العمى ونزاعات نصب الرفع تعرج ذكر ويسأل أمهما خلف ثق شهادة الجمع ضمى عد نصب نظام ممحركا به عفا كم ولدهم مسكنا الحق شفا والدم بضمه مدا وفتح الواو كم صحب تعالى كانثا صحب كسا والكل ذو المساجدا وانه لما كسرت لصاعدا والثقل ضمي نسلكه يا ظهر كفالكسر الضممي من لي بدا بالخلف لزقل إنما في قال ثقف فزنا ليعلم الضمما غنا وفي وطأ وطاء وكسرا خزكا ورب الرفع فاخفض ظاهرا كن صحبة ذبا دهرا كفر رجزم الكس ارا عبا فوا اذا دبر قل اذ ادبر اظن عنفته وث مستنفر بالفتح عم واتل خاطب يذكر را بارق الفتح مدى وياذر معه يحبنا كساحما دفا يمنى لدى الخلف ظهيرا عارفا سوره الانسان والمرسلات سلاسلا نو مدى رملي غدا خلفوهما صف معهم الوقف امددا عن من دنا شهم بخلفهم حفا نو قواريرا رجاح من صفا والقصر وقفا في غنى شذختلف والثاني نو صف مدى رموا وقف معهم هشام باختلاف بالالف عليه مسك في مدى حضر عرف عماح من استبرق دم إذ نبى واخفض لباق فيه ماء وغيبا وما تشاؤنا كما الخلفود نفحط همزة أقتت بواو ذا حصن خفا والخف ذو خلف خلا والطالق الثان افتح النا ما غلا ثقل قدرنا رمدا ووحدا جماله صحب اضمم الكسرى غدا ومن سوره النبأ الى سوره التطفيف في لابثين القصر شدفز خفلا كذاب رب اخفض الرفع كلا ذبنك فالرحمن نا الغل انكرا نخيره د صحبه غثوى خير تزكى حرم ذباء له تصد الحرم منذر ثبا نو فتنفعوا صب الرفع نوا إنا نفتح كفا وصلا غوا وخف سجرت شذا حبر غفا كلفا وثقل نوشرت حبر شفا وسعرت من عمدا صفخ الفغد وقتلت ثببي ضليل الظارغد حمر غنا وخف كوف عدلا يكذب ثبت وحق اليوم لا ومن سُورَةِ التطفيف إلى سورة والشمس تعريف جهل نظرة رفع ثوى حتامه خاتامه توق سوى يصلضم مشدد كمرنا أهل دمى ما تركب النظم حما عما نمى محفوظ ارفع خضه علم واشفى عكس المجيد قدر الخفور فا ويؤثر حُزْضُ مَّتَسْلَى صِفْ حما يسمع غث حبرا وضم يعلم حبر غلا لغية لهم وشد إياهم ثبتا وكسرا الوتر رد فتن فقد رث وبعد ثبك لا وبعد أربع غيب حلا شد خلف وتحض ضم حاء ففتح وَمُدَّنَ الشَّفَافِ قَوْقْتَحَ يُثق يُعذَبُ رُبًبا وَلُبَدَ فَغِلْ ثَرَاءَ طَعَامَ فَاكْسِدْ وَمُجْدَ وَارْفَعْ وَنُو فَكْ فَارْفَعْ رَاقِبَهْ فَاخْفِضْ فَتَنعَ عَمَّا ظَهِيرًا نَذَبَ وَمِن سُورَةِ الشَّمْسِ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ ولا يخاف الفاء عما وقصوره أن راؤه زكاب خلف وكسري ما طلع إلى مهور وضم أولى تترن قيل جماع كنفنا شفاش وعمد صحبات ضميه إلى في ثمد بحذف همز وحذف الياء كمن الى في ثق وها أبي لهب سكن دينا وحملت نصبر وفعنم والنافثات عرويس الخلف تم باب التكبير وسنة التكبير عند الختم صحت عن المكين أهل العلم في كل حال ولد الصلاة سلسل عن أئمة فقاتي من أول شراح أو من الضحى من آكر أو أول قد صححى للناس هكذا وقيل إن ترد هلل وبعض بعد لله حمد وَالْكُلُّ لِلْبَزِّيرَ وَوَّقُمْ بُلَى مِنْ دُونِ حَمْدٍ وَأْلِسُوسٍ نُوْقِلَى تَكْبِيرُهُ مِنْ شِرَاحٍ وَرُوِي عَنْ كُلِّهِمْ أَوَّالَ كُلِّ يَسْتَوِي وَمِنْ عَلى الرَّحِيمِ وَقَفَ إِنْ تُصِبْ كُلًّا وَغَيْرَ ذَا أَجْزَ مَا يَحْتَمِلُ ثُمَّ قُرِئَ الْحَذَا وَخَمْسَ الْبَقَرِ إِنْ شِئْتَ حِلًّا وَارْتِحَالًا ذاكرة وادعو وانت موقن الاجابه دعوات من يختيم مستجابه وليعتنى بادب الدعاء ولترفع الأيدي الى السماء وليمسح الْوَجْهُ بِهَا وَالْحَمْدُ مَا عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَهُ وَبَعْدُ وَهَذَا هُنَا تَمَّ النِّظَامُ الطَّيِّبَةِ الْفِيَةُ سَعِيدَةٌ بالروم من شعبان سانتي تسع وتسعين وسبعمائتي وقد أجزتها لكل مقري كاذا أجزت كل من في عصري رواية بشرطها المعتبر وقاله محمد بن الجازري يرحمه بفضله الرحمن فظنه من جوده الغفران